عهداً مع الشيطان أن يذيق هذه الأمة سوء العذاب حتى تستقل لهم هذه الكراسي التي قد حشيت من المتعي والحظوظ النفسية والشهوانية إلى أن يشاء ربنا سبحانه وتعالى فهذه حقائق لا بد أن نستحضرها حقيقة أخرى لا يصح لهذه الأمة وهي تفيق من سباتها وتريد أن ترجع إلى ربها سبحانه وتعالى أن تستلهم طرائقاً نجاحها ونجاعها من من عندي غيرها سبحانه وتعالى لا بد أن تعود إليه سبحانه وتعالى تقول يا لا. رب أنا قد غدت عنك كثيرا يا رب تب علي حتى أتوب يا ربي قد صلت علي قوما ظالمين قد سفكوا الدم الحلال وأزقوا الأرواح وأغتصبوا الأعراض ونكلوا وعذبوا وأدخلوا السيون وعتقالها أحبابنا وأصحابنا لازلت أذكر منهم كثيرا كانوا كالشباب كانوا كالورود كانوا كالزهور أختطفوهم ودفنوهم أحياء وقتلوهم وعذبوهم وسجنوهم حد جن جنون أهلهم وولدانهم وأصحابهم كان أحدهم عريسا في ليلة دخلته فيؤخذوا من بيته ثم يقتلوا أو يعذبوا ولا يدروا عنه أين ذهب فتقول لأمة ربها يا رب إني أتوب عليك فاتوب علي يا رب أعطي من أسباب النجاة وأسباب العود إليك ما تمنع عني هذا الظلم قد ظلمت بسبب نفسي وكل ذا من ذمنا فهو الذي طمس الفؤاد اغفر لي وارحمني قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم نبدأ باستغفار ربنا من أنفسنا من ذنوبنا كان يستغفر ربه عليه الصلاة والسلام في المجلس واحد أكثر من سبعين مرة صلى الله عليه وسلم فتقول أمة ربها قد انا أوانوا العود إليك سأتوب لك توبة نصوحة ألهمني الرشدة واستعمني صالحا حتى لا ألجأ إلا إليك ولا أطلب إلا منك ولا استعين إلا بك ولا أسأل النجاح والفلاحة إلا منك ولا أستنصر إلا بك فلا شرق ولا غرب ولا روسيا ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا جامعة الدول العربية ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن إنما نحن نستنصر بالله سبحانه وتعالى أن ينصرنا عز وجل فإذا استنصرت هذه الأمة لربها فقد وعدها ربه يا سبحانه وتعالى حضرتك بتشوف انه زي ما شيخ عرنان عرور كان يتحدث الى المدخنين في ثورة سوريا وبيقول ان المدخن انما يؤخر النصر بهذا